ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين والان الذكرين حرم ام الان سين ان اجتملت عليه ارحام الان سين نبهوني بعلم ان صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم ام الينثين ام اجتملت عليه ارحام الانثين ام كنتم شهداء اذ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 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِهِ وَذَلِكَ دَزَيْنَاهُمْ بِغَيِّهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ